يا أيها النبي جاهد الكسار والملافقين وغلظ عليهم وغلظ عليهم ومؤوهم جهنم وبأس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكسر وكفروا بعد إسلامهم.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 رسهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يبذلون إلا جهدهم فيسحرون منهم سخر الله منهم.